ذلك يكبر يضع لي مع اللي يضع على, على كوع بوع. أي هذا العظم الذي هو قبل اليد والذرع يضع يد والذراع. والذراع. يده على صدره. وهذا صدرت. اتفق عليه الائمه صدرت. الأربعة وغيرهم. أبو حنيفة صدرت. ومالك شافعي وأحمد صدرت. وأهل الحديث كلهم صدرت. بخاري ومسلم أبو داود الترمدي والنسائي ورضوها أنه بسعى الجماعة من الصحابة فمن الخالف هذا قم في يتيقن بانه يخالف الرسول ويعصي الرسول الخالف هذا في الرسول ان هذا في يتيقن بانه الرسول ويعصي الرسول فلازم يضع لمن على صدره